صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله